يا ذاكر الأصحاب كن متأذبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفع بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب متأدبا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفع بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب هم ناصر مختار في تبلغه فجزاه هو أحمد خير ثواب ما بال أهل الغيط لسانهم وتجرؤون ورموهم بسباب سفوك يا رخلق من لهم العذا ولهم قام في ذوء الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سف شيف متق أواب يا ثاني الاثنين في الغاب تجلب آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرعة ووقاحة من سافر كتابي هذا النبي محمدا في, في عرضه سيعمه ذل وشرع قابي هذا النبي يتبين بل يفس أنفس أن عيه كسرابي هذه كأم المؤمنين فضوها يرولنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالدى المنسا من ذاك يا جمال ينال لسانه, لسانه من زوج خير العجم والأعرابي يا من زعمتم حب آل جماجمكم من الألبابي تنسون في درب الضلال وعدل قد قفيت عذرته بضبابي يا ذكر الأصحاب مؤدبا يا ذا كرم اصحابك مؤدبا منازل الاصحاب هم صفوه <تصفيق> رفعه بصحبه احمد وبذاك من الود يا ذا كرم اصحابك مؤدبا واعرف قيمه منازل